نعم بسم الله افتح الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد هذه قراءه في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى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 دعون مندونه إللا إن ثودعرون إللا شطان مريذا لنهُ الله وَقال لااتخِذ م من عبادك نصبا مفروب وَلا أغِلهم وَلا أمننهم وَلاآمرنم فلا يبكُ آذ الأنعامِ وَلاآمرم فلا يُغير النخ القله وما ييتخذ الشيطان وَولّ من دون الله فقد خَسر حسرانان مبين يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها, فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا قال المصنف رحمه الله وقوله لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي معينا مقدرا معلوما قال مقاتل ابن حيان من كل ألف تسعمائة إلى النار وواحد إلى الجنة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال شيكنا حفظه الله وهذا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم ابعث خلق النار قال وما خلق النار قال من كل ألف تسعمائة إلى النار وواحد إلى ولا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أي عن الحق وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اي وزين لهم ترك التركه توبه واعدهم الاماني وامرهم بالتسويف والتأخير وأمرهم بالتسويف والتأخير واغرهم من انفسهم واغرهم من الغرور اغرهم من انفسهم وقوله ولاامرنهم فليبتكن اداه من انفسهم وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام قال قتادة والسدي وغيرهما يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب وكذروا يعني على شيخنا هذا فيه نظر فأن عليه عمل المسلمين وهو أحسن للحم يعني الخصيح من الدواب. نعم وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح والثوري وقد ورد في حديث النهي عن ذلك وقال الحسن بن أبي الحسن البصري يعني بذلك الوشم الوشم الوشم الوشم نعم وفي صحيح المسلمين النفي عن الوشم في الوجه وفي لفظ لعن الله من فعل ذلك وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال قال شيخنا سلمه الله الوشم بالسين خاص بالوجه والوشم في أي مكان آخر وكله محرم وأما الوسم الوسم كله محر وأما الوسم في غير الوجه فجائز والوجه مجمع محسن وفي صيح مسلم والترمذي محذي جابر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه فقال في الوجه الوسم في الوجه انتهت لهم شيخنا ولذلك بعض العراب يعلمون البهائم في غير الوجه في الأذن وعبما على الظهر أو في المؤخرة ويشقون الهدي من على ظهره من أعلى حتى يسير الدم على صفحتيها على الجانبين ويعلمونه بذلك ويرسلونه إلى بيت الله الحرام نعم والصحيح عن ابن مسعود المسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل وقوله والمتفلجات التفليج للزينة التفليج للزينة كبيرة وللحاجة جائز انتبه كلامه والتفليج هو ما هو التفريج التفريق بين الأسنان حتى أن يظهر مظهرها جميل فهذا للزينة لا يجوز أما إن كان هناك سن يركب فوق آخر ويعقف الطعام أو ما شبه ذلك أو ما يسمى بتقويم الأسنان فهذا جائز عند العلماء إن كان للحاجة أما إن كان للزينة فلا نعم وإذ تركيب السن الذهب للرجل نحتاج إليه في الطعام لا باس اما ان كان للزينه فلا وهل يخرع عند موته ويرث في الورثه نعم يخرع لكن فيه نوع تعذيب هل يخرع ولا يترك ان الا يكون هناك يعني ضرر يحصل للميت لا باس نعم نعم ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فامتهوا إن هذا في المركب المركب, المركب الذي يركب ويخلع ويغسل وهكذا أما الآن الطب الحديث ربما أدخل هذا السن في اللثة في داخل اللحم فربما يكون في خلعه من الميت نوعه لتشويه الأول أو ضرر على جسد الميت نعم وقال <تصفيق> ابن عباس في رواية عنه ومجاهد و... وعك... عفوا ولذلك مهم جدا أنك تقرأ السؤال الذي أجاب عليه العالم أن الجواب على قدر السؤال مهم جدا بعض الناس يهتم بالإجابة وليهتم بقراءة صيغة السؤال لا مهم جدا أن تقرأ صيغة السؤال أن الجواب يأتيك على سؤالك لا. لا يوجد كسر لا ويغلق الذي هذا في يحتاج نظر وتامل نعم وقال ابن عباس في روايه عنه ومجاهد وعكرمه وابراهيم النخعي والحسن وقتاده والحكم والسدي وضحاه اعطاء ابن الخراسانى في قوله ولا امر اعطاء واعطاء في قوله ولا, ولا في روايه عنه ومجاهد واعطاءه واعطاء في قوله ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله يعني دين الله عز وجل وهذا كقوله قال شيخنا والصواب أن الآية عامة في هذا وغيره يعني انتهى كلامه يعني في تغيير الدين وفي تغيير الخلقة أيضا وفي الحديث السابق لعن الله الواشمات والوشم هو أن يغرز بإبرة في الجلد ويحشوه كحلا أو غيره للزينة والمستوشمات التي تطلب من يفعل لها ذلك والنامسات النمس هو الأخذ من شعر الحاجب أو الحاجبين ويرقق حتى يصير حسنا فهذا ملعون من فعله ملعون من طلبه أيضا من طلب فعله ومن باشر فعله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة يعني الفاعلة والتي تطلب من يفعل لها ذلك لتترقق شعر حاجبها حتى وترازى العلماء فيما بين الحاجبين هل يؤخذ أم لا والمتفلجات التفريق بين الأسنان من أجل الحس؟ نعم <تصفيق> وتنازع في الصبغ بغير في الصبغ صبغ الشعر الأسود طبعا كله بغير السواد وإلا فالصبغ بالسواد فإنه محرع وفي الحديث في لفظ والواصلة والمستوصلة يعني التي تصل شعرها والمستوصلة من تطلب من يفعل لها ذلك لكن لو وصلته بشيء من القماش أو شيء من يعني ليس الشعر شيء زينة هل يدخل في النهي لا, لا يدخل في النهي أما إن وصلته بشعر آخر حتى يعني تخدع من جاء ليخطبها مثلا يظن أن شعرها طويل أو ما شابه ذلك تري شعرها لأمه وإذا بيه في ليلة في ليلة العرس إذا بيها قرعاء فهذا بنلخذ على شيء فليدخل في ذلك المكياج وأدوات الزينة لا الصواب لا. عند بعضهم يقول بهذا لكن الصواب لا نعم الله أعلم هل... لا أعلم أن هذا ثابت عن الصحابة لكن النبي عليه الصلاة والسلام مما جاء والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أسلم وجاء أوراثه ثغامة الثغامة نبات ينبت في الجبل أبيض لونه أبيض فقال عليه السلام غيروه وجنبوه السواد ولم يأتي من قال بجواز الصبغ بالسواد بدليل يعتبد حتى ولو ثبت هذا عن حسين أو عن غير أو سعد بن الحبج في قول الرسول عليه السلام غيروه وجنبوه السواد أمر ذلك يحرم وقيل يكره الصبغ بالسواد صبغ الشعر الابيض اما صبغ الاسود هل يجوز ابلا يعني بالاحمر او الاصفر الى اخره فهذا ايضا فيه نزاع بين العلماء نعم نعم هل الحلق للزينة لا معنى أي مكان في الأذن يجوز قرق الأذن للفتاة ذكر ابن القيم هذا في تحفة بلود يجوز أن هذا للزينة وليس نوع من التعذيب القرط معروف فاخذ النساء يخلعن من قرطهن وما في أيديهن ويضعن في حجر بلال لما دعا النفس المصدقى في عيد الأضحى نعم أو في عيد الفطر نعم ويقول الحلق هو ادرى بنفسه ولا انت ادرى به نعم هذا قال غيروه هذا كلام لا قيمه له هذا كلام باطل لأن الأصل هو العموم في كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي كل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم هو العموم الذي يقول أن هذا خاص بوالد أبي بكر يأتي بالدليل قال الرسول هذا خاص بك أنت وما ومن دونك والعلة واحدة فيه وفي غيره أن فيه نوع غش أنه يكون عندك خمسين سنة لو يرتب الأسهد ممكن تجد لفسك عشرين سنة ليس عليه دليل حتى في الحروب من قال أنه مستحب بل من قال أنه جائز اصلا. حتى ولو قيل أنه جائز أين الدليل حتى نقول أن الشيء مستحب أو جائز بعد الله عنه لا من الدليل حتى ولو كان لغاضة الكفار أو لإضعاف صف الكفار لن علم دليلا في السنة صحيحا صريحا يدل على جوازه حتى في الحروب نعم <تصفيق> لا. هذه الزيالة الثقة لأنه ليست مخالفة غيروه وجنبوه السوء تقصد أنه يغير بغير السوء يعني ها؟ لا لماذا لأنه ليست مخالفة هذه في مسألة إذا ما كانت هذه الزيالة مخالفة لمن هو أوثق منه أو الجمع من الثقار ليست مخالفة واحد حفظ وواحد لم يحفظ غيروه وجنبوه السواد لا. هذا حديث صحيح لا معرض لما كتب أظن الجربوع أو أحد الناس أو الجديع أحد الناس كتب رسالة في جواز الصبغ بالسواد رد عليه الشيخ عبيز الرجحي لعل هناك رد للشيخ الفوزان على هذا الكلام وأنه ليس بصحيح نعم No. ماذا لا ويوجد الواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والفالجة والمتفلجة نعم no. وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهل وعكرمة وإبراهيم النخاعي والحسن وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني في قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني دين الله عز وجل وهذا كقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله على قول من جعل ذلك أمرا أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء بهيمة جمعاء قال شيخنا يعني مجتمعة الحواس نعم نعم اجماع جمع. جمعاء هل تجدون بها من جدعاء قال شيخنا الجرع هو الخطا نعم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد قال قال رسول الله عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عياض بن حمار التحسون هو قال هكذا تجدون لعله لغة أخر نعم. وفي صريح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم والحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سوى المقبل على الله المعرض عمن سوى <تصفيق> الله جل وعلا خلق خلقه عن الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبريد لخلق الله ذلك الدين القيم فطر الله الناس على التوحيد ذلك الأصل في الناس الإسلام من الكفر الإسلام ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقينه وما أننا أثبتناه لهم بيقينه للنصوص تجاه في الكتاب والسنة لا نخرجهم عن هذا الأصل إلا بيقين جاسم أما الشك لا يجز أبدا أو أن تقول لا أدري هل هم مسلمون أم كفار تتوقف هذا فرقة بفرقة التكفير تسمى التوقف والتبين يقولون لا لا نحكم بإسلام أحد حتى نتبين ثم قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا أي فقد خسر الدنيا والآخرة وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها وقوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وهذا إخبار عن الواقع فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة وقد كذب وافترى في ذلك ولهذا قال الله تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم البعاد وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلى قوله وإن الظالمين لهم عذاب أليم وقوله أولئك أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم مأواهم جهنم أي مصيرهم ومآلهم يوم القيامة ولا يجدون عنها محيصا أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من الكرامة التامة فقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات سندخلهم زنات تجري من تحتها الأنهار أن يصرفونها حيث شاءوا وإن شاءوا خالدين فيها أبدا أي بلا زوال ولا انتقال وعد نسأل الله نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله بلا زوال ولا انتقال لا يبغون عنها خالدين فيها أبدا. نسأل الله من فضله أجمعين نعم. وعد الله حقا أي هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله حقا ثم قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا أي لا أحد أصدق منه قولا أي خبرا لا إله إلا هو ولا رب سواه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 قال المصنف رحمه الله قال قتادة ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يخضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزبه ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن الايه ثم افلج الله حجه المسلمين فافلج لانه لا الشام نعم لا. الله حجه المسلمين على من منوائهم من أهل الأديان وكثروا يعني السدي ومسروق ومسروق والضحاك وابي صالح وغيرهم وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة كتابنا خير الكتب ونبينا خير الأنبياء وقال أهل الإنجيل مثل ذلك وقال أهل الإنجيل مثل ذلك وقال, أهل الإنجيل مثل ذلك وقال أهل الإسلام لا دين إلا الإسلام وكتابنا نسخ كل كتاب ونبينا خاتم النبيين وأمرتهم وامرتم وامرنا ان نؤمن بكتابكم ونعن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا فقد الله بينهم وقال ليس بامانيكم ولا اماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به الايه وخير, وخير بين الاديان فقال خير بين الاديان يعني ممكن الاخوان يفهمنا الحرجيه أن تدخل في المصرانية ماشي اليهورية ماشي الشيوعية ماشي الإسلام ماشي خير هنا يعني فاضلة قال شيخنا يعني فاضلة ليس من التخيير وإنما من أن هذا خيار أفضل نعم نعم نعم نعم ما, ما, ما هذا؟ سئل نسائي نعم. قال انه يوم هذا, هذا في العام الثامن في اواخر حياتي عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> أكبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله من حلبي عن عبيد الله وهو ابن عمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جغير عن ابن عباس رفاه أنه قال قوم يخضبون بهذا السواق آخر الزمام كحواصر الهمام لا يبقوا لرأينا الجد صعب الشيخ الرحمن نعم في أين نساء نعم هذا لا. لأنه محرم أنه لا يجوز لا. فيه, غش فيه غش للناس الواحد يبع عنده سبعين سنة ويظهر كأنه عشرين ثلاثين سنة هذا غير بالسواد نعم لكن لا منع من الكتم هو قريب من السواد والحناء لا منع من هذا نعم نعم درجة ونساء ولا gezنة نزع الشعر الأبيض لا من الليحة ولا من الرأس ولا من الرأس من الهذية نور يوم القيامة المؤمن وانشاب شيبة في الإسلام جاءت نورا يوم القيامة لا وجوز نزع الشعر الأبيض لا من الليحة ولا من الرأس وإنما يجوز صوبه بغير الأسود لا ينزع أبدا إلا الله لا ينزع يعني من أصله إلا كان يقص شعره curiosة لا. اللحيا أو الرأس لا ينزل شيء من الشعر العبيد. لا يجب بس. لأن من شاب شيبة في الإسلام جاءت مورا يوم القيام ولماذا ينزع الإنسان ماذا ينزع حتى يصبح صغير وماذا لو كان صغيرا صغير أو كبير وهم التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم؟ هذا بطل نعم. سبحان الله هذا من أمان الشيطان وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ أَلَثَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيْرُنَّ خَلْقَ ضَيَا إذا خلعت شعر بيضاء يأخذ سكة أو سبع شعرات لماذا البيضاء بالذات؟ لأن الرسول قراءة من شاب شيبة في الإسلام جاء جاءت نورا يوم القيامة شيطان يوسوس بان لا انت لو خرجتها عليك سبع شعرات لا صار الحج الطويل على الاقدام اذا كان شار الحج الزرعين ويعني يحج رؤيا يجوز, يجوز وخير بين الاديان فقال ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن الى قوله واتقى الله ابراهيم خليلا وقال مجاهد قالت العرب لن نبعث ولن نعذب وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وليس كل من ادعى شيئا حصل له حصل له بمجرد دعواه ولا كل من قال إنه على الحق انه هو على الحق سمع قوله بمجرد ذلك هل هو المحق بدلا ولا كل من قال انه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان ولهذا قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجز به أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني بل العبرة بقاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام ولهذا قال بعد من يعمل سوء أن يجز به كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى فقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية هكذا الفلاح وفي نصف الصلاح قال الشيخون وما هنا احسن عن الفلاح قال عن أبي بكر ابن أبي زهير قال أخبرت أن هذا منقطع انظر مسجد الإمام أحمد يا, يا أكرم الفلاح والصلاح ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به فكل سوء عملناه جزينا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبابك ألاست تمرض ألاست تمصب ألاست تحزن ألاست تصيبك الأدواء قال... الأدواء لا ولا اللأواء الشعم اللأواء يراجع المسند ألاست تصيبك اللأواء قال بلى قال فهو مما تجزون به ورواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن إسماعيل بن أبي خالد به ورواه بن حبان في صحيفه عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يحيى بن سعيد عن, عن إسماعيل بن أبي خالد به ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به وقال الإمام الحديث فيه انقطاع لكن له طرق يتقوى بها تكلم عليه الشيخ الألباني ضعفه صحيح وضعف ضعفة البعض يمكن لأننا في حديثة ببكر يا عبد الملك أليس تنصب أليس تتحزن أليس تصيبك اللأواء قال بلى نعم نعم. هو صحيح بالطرق قال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاي بن عطاء عن زيادة الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت أبا بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل سوء يجز به في الدنيا وقال أبو بكر بن مردوية هذا قال في علي بن زيد بن جدعان وأيضا زيادة الجصاص أنظر زيماً معه التقريب تجيب لي التقريب وحد يأتي بالتقريب يعطيه أنيس تقريب تخلي الكتاب دايماً معكم نا no. أو شوقي نا no. نا no. وقال أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْضويَة× حدثنا أحمد بن هشيم ابن الجهيمة قال حدثنا يحيا بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطا أكذا أعيت قال أبو بكر وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا أحمد بن هشيم ابن الجهيمة أكذا أحمد ويوجد محمد وفي أسفى محمد قال شيخنا نراجع بن مردوي وجدت ماذا اللأواء ولا الأدواء اللقوة. طيب والفلاح والصلاح والصلاح انتبه ولكن قلت كلام الشيخ ورثه ولكن في المسند الصلاح نعم انظر المنار دهي حدثنا محمد بن حسين بن جوهنما ولا احمد بن حسين في الشاب نعم زياد الدساس قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاد بن عطاء قال حدثنا زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر انظروا المكان الذي به عبد الله بن الزبير مصروبا فلا, نعم. فلا تمرن عليه فلا قال فلا, فلا تمرن هكذا نعم قال شيخنا قتله الحجاج ابن يوجه في في خلافة مروان ابن الحكم لما بايعه الناس بالخلافة في الحجاز وغيرها فأرسل الحجاج جيشا لمكة وهدم الكعبة وقتل ابن الزبير وكان ابن الزبير قد جعلها على قواعد إبراهيم عليه السلام انتهى كلامه لذلك بعض الناس يحتج بفعل عبد الله بن الزبير في جواز الخروج على الحاكم الفاسق لأن أكثر العلم على عدم كفر الحجاج وبعضهم قالوا بكفره لما قال عن سليماني السلام لقد كان صاحب أثرة يعني يفضل نفسه لما قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ولكن أكثره العيمة أنه ليس بكافر وأنه فاسق فلما وقع عبدالله بن جبير ما وقع قالوا يدل على جواز الخروج على الحاكم الفاسق فما الجواب آه عبدالله كان أميرا وبوية على بلاد الحجاز مكة والطيف والمدينة وغيرها وذكره فابن كثير في البداية ذكر إمرته رحمه الله كذلك أبو محمد بن حز ذكر أنه كان أميرا ولذلك تغلب أمير على امير هل هذا يسمى خروجا بعض الجهال لا يفرق بين الخروج والتغلب التغلب المتغلب ولياته شرعية بالإجماع بالإجماع لا خلافة في ذلك تغلب شخص على شخص وآل إليه الأمر فوليته شرعية بلا نزاع ذلك الذين يكون في ولاية الحاكم في بلادنا هوليتها لا يفهمون, لا يفهمون الشريعة قد نقل العلماء الإجماع على أن ولاية الحاكم متغلب ولاية شرعية لا يشكل فيها أبدا. نعم بمعروف مره نعم. نعم. سواء حتى لو بغيعه الناس وارتضوه حاكما الحمد لله تمت تمت ولايته لانه قد يطرأ الضعف على الحاكم حتى بعد ما يتولى قد تضعف دولته ومع ذلك تبقى ادارته لا تزور <تصفيق> نعم ابن الزبيق هذا كان واليا وهذا كان واليا هذا كان ولي قبل مرور بن الحكم الحجاج وهذا كان واليا على جهة الحجاز مكة والطائف والمدينة ولذلك لا يسمى خروج ما فعل عبدالله بن الزبيق نعم لا الحجاج كان على الأرق حجاج المسفى الثقفي كان والي على الأرق أما ابن الزبير فكان على الحجاز مكة والطيف والوجين <تصفيق> قال فسهل غلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال يغفر الله لك ثلاثا أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصالا للرحم أما والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت ألا يعذبك الله في نسخة تساوي والصواب ما هنا نعم ساوي لا أصبت انه حصلت فتن عظيمه بعد ما وقع ابن المزبير ما وقع وصلب رضي الله عنه رضي الله عنه وارضى نعم الا يعذبك الله بعدها قال ثم التفت الي فقال سمعت ابا بكر الصديق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا في الدنيا يجزبه ورواه أبو بكم البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا وتكلم عليه عندكم الشيخ مقبل عشيخ ناصر الأثر في علي بن زير الجلعان وزير الجصاص وكلهما ضعيف لكن قصة صلب عبد الله بن الزبير ثابتة نعم نعم طيب لعله نقف عند هذا القدر وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله وعلم قد كل عدم رؤيه الله وعلم Hvala.